لولا كانت قويه امنت فنفعها ايمان الا قوم يونس الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا وما داعناهم الى حين ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميعا اف انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين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 قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم جِيرُ سُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقٌّ عَلَيْنَا نُنْجِلْ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي جَسْمٍ مِن دِينِ فَلَا